السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ صالح بن محمد الحداق احد كبار العلماء انت وجه اليكم فضيله الشيخ في صبيحه هذا اليوم السبت 23 ربيع الاول الموافق 26 فبراير بطلب فيه بيان شاف للحاصل هذه الايام في بلدنا ليبيا يا شيخ الله يجزاك خير الحقيقة لا استطيع ان هذا بيان شاف لانني لا اعرف الامور حقيقه كامله الا عبر ما اسمع من المتصلين الليبيين او ما ينشر على شاشات القنوات الفضائيه نحن لا نثق كثيرا بالقنوات الفضائيه اقوى ثقه عندنا هو في قناة في قناه المملكه العربيه السعوديه واما المتصلون منا رجوع الليبيين، فالمتصل أنا أعرفه، ولا نعرف مدى ثقته وما ينافذ ذلك أيضاً، لأنه يتكلم من ها من ويقول لي ألمكم ليبيا؟ فكل هذا ليس عندنا في سياق، لكن في ما يتعلق بهذه جزءنا الذي يعيش في ليبيا هي في الحقيقة في ظرف خطيرة. ينبغي لللبنانيين أن يسعوا لإخمادها إن أمكن أن تخمد بتراجع من السلطة والمتظاهرين بغير سفك دماء صار حسن وأجري ما الذي احب ان نوضحه لأنني لا أرى أن الحكومة حكومة إسلامية لأن الرجل اللي هو معمر خزنافي نعم لم يتولى هذا المنصب بمبايعة أهل الحل والعقد من رجال البلاد نعم وقادتها وأهل الدين وأهل الدنيا جميعا وإنما جاء مغتصدا شائرا على من سبقه في السلطة على في السنوسي وانا السنوسي لا اعرف كيف جاءها حقيقة الا انه جاء في السابق حسب ما نسمع انه عن استفاق مع من وافقه فعمل, فعمل الانقلاب الذي من القذافي نعرفه من اعلاناتهم المستمره ثوره الفاتح ثوره الفاتح هو حقيقه ثوره الفاتح لكنه فاتح على اباب الشر وليس على اباب الخير الله لانه تنكر للمعارف الدينيه انكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بدايه الامر ينكره جمله وتفصيلا ويقولنا يكفينا القران وهو رجل عامي ليس متمكنا في لغة العرب حتى نقول هذا امام يجب الامر انه يفهم الادله بل هو عسكري بدوي في اصله جاهل ثم درس عسكريا ووسطه الفرصه السيئه فانقلب انقلابا سيئا ففي الحديث ليس بإمام حتى لك لكن ينبغي ايضا ان يحرص الليليون على تجنب سفك الدماء ومحاولة إنها هذه هي الفتنة بأقصى ما يمكن من حقن الجناة والتخلص من هذا الرجل أرى انه من المهمات لا. فهو كما كنا نسمع ينفي كلمة قل يقول هذه للنبي فقط وإن أنكرها عندما قابلناه لكن قبل عن مقابلة. بلغتنا من عدد من الليبيين في مكة أنه يقول لا تقول قل يا أيها الكافر فإن هذه للنبي بل قولوا يا أيها الكافرون أعوذ برب رب الناس أعوذ برب رب الفلك هو الله احد إلى اخره ينكر ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والمسلمون ويدعي الحاكم مسلم لكني أنصح مرة في الثالث وراضعة فيحرصوا على ما يمكن من سفش الدماء من حقن الدماء وحل المشاكل وما كان تحت أيديه للأخوان احرصوا على حفظ الأمن حفظا تاما حتى لا ينفر الناس منكم نعم وأما هذا الرجل وأرانه فاحرصوا على إذاحتهم إذا أمكن شيء من بدون قتل فهو الأفضل ينبغي أن تفان الدماء بكل ما يمكن من وسيله وإن كان هو فيما أعتقد لا أراه مسلما في الحقيقة لأن من يمكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا ولما جاءناه وبينا له أنه لا يعرف كم عدد الركعات في الصلاة إلا عن طريق السنة ولا يعرف مقادير الزكاة إلا عن طريق السنة ولا يعرف النصاب إلا عن طريق السنة قال أنا ما أنا ما أنكر الحديث العملي وإنما أمكن القول الى غير ذلك بما في ذلك مما كان يعترض عليه الرجل الزاني المحصل اجتهدوا في كل ما يمكنكم أن تصلوا إلى إضعاده مع حقن الدماء ومع صيانه الممتلكات الحكومية وأفراد الناس مما كانوا يخبرنا به أن البيت الساكن وأن المشاركات ليسوا عمالا وإنما هم شركة وفيما يتعلق البيت الساكن هذه الأسنة هذه فبكتر من واحد يذكرون أنهم ورثوا بيوتا كانا الحكومة سلمتها للمواطنين وهي لأناس معروفين أخذتها الحكومة منهم وزعتها على جمهور ويسعون عن مصيرها بعد وفاة مورثيهم فأخبرتها أن هذا لا يدخله الميراث لأن ما أخذ من الناس غصبا بغير حق لا يملكه من تسلم وإنما يرد لصاحبهما أمكانه هذا مجمّع ما أحضره أخوه في هذه المجاله وأكرر أسأل الله لكم التوفيق والسداد وإخماد الفتنة في أي وسيلة يمكن ويمكن فيها حقن الدماء فالله المستعان طيب الله يحفظكم يا شيخ الآن يستعمل هذا الرجل وأسباعه مكيدة حيث جاءوا ببعض من يتكلم باسم السلفية ليقرروا للناس أن هذا ولي أمر المسلمين وأن من قاتله من الخوارج بل غال بعضهم وقال أن من قتل على يد هؤلاء فلا يغسل هذا لا يصح الحافي الكبير ينقلونه عمن هذا الكلام نعم شيخ ينقل هذا العلم عم من, من الناس هم يأتون ببعض طلبة العلم ممن يتكلم باسم السلفية في البلاد ويعرضونهم في الأجهزة التلفاز هل, هل نسمو هذا شيء للعلماء في المملكة لا أفضل هم بلغا أن أحد يقول أنهم ينسبونه عن فلان الحيدان لا لا هم ما بلغنا أنهم ينسبونه لكم يا شيخ لينكلم لي واحد ليبي نعم لهم يكلم أحد الأبناء وقال لهم يقول الشيخ صالح لحيدان قالوا لهم له لا الوالد لا يمكن يفتي بهذا دل لا على الشخص الذي يستره هذا لا يمكن رأينا الله لكن بالنسبة لي لا يمكن أن يفتي بهذه الفتوى أبدا نعم. لا يفتي لا ينصلى على هؤلاء الخوارج الخوارج منفسهم لا يقال لا ينصلى عليهم إذا قتلوا النبي ما قال أنهم كفار نعم. وعلي بن ابي طالب لما قيل له لما خرجوا عليه أكفارهم قال لا من الكفر فروا لكن إخواننا بغوا علينا نعم فاستعينوا بالله واجتهدوا بكل ما يمكنكم و بن غازي بها إذاعة هل كذلك نعم لماذا ما يصدر على لسانهم في إذاعة بني غازي بن غازي أنهم لا يقولون كذا وأنهم يريدون نشر العدل وإلى منبر السنة والقضاء على الدكتاتورية الغاشمة الظالمه وأن من يضيعون هذه الأرض يرون إخوانهم من القذاب إخوانهم في كل أمورهم لا كما يطالب ابن أتمن هذا الشيخ هو وشيخ الإسلام يقول سوف تكون حرضا أهلية نعم. في خطرة التي ألقاها هو نعم استعينوا بالله بس. وتوكلوا عليه شيخ الله يحفظكم الآن قد لا يتأتى بعض ما ذكرتم يا شيخ إلا بمثلا مواجهة هؤلاء العساكر الذين ربما فيهم من المسلمين من أهل البلد وغيرهم من الكفرة والذين أتى بهم من خارج البلاد إن بدأوكم بإطلاق النار فردوا عليهم وأما أنتم فلا تبدأونهم نعم طيب الشيخ ومن مات من, من الناس على يد هؤلاء حسر. من مات حسابه عند الله إن كان يقاتل لمكسب دنيوي أو عصبية فميثة ميثة جاهلية وإن كان يقاتل لإزاحة الظلم ولنشر العدل ولتحكيم الشريعة ولنصرة الحق وأهله فهو في سبيل الله إن شاء الله لما سئل النبي وقيل له من المجاهد قال من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله نعم الجهاد إنما هو من جاهد لتكون كلمة الله العليا أما من جاهد لتنصر قبيلة كذا على قبيلة كذا أو من قاتل ليفوز بمطالب دنيوية أو من قاتل لسعر في نفسه يحب أن يسعر ممن يقاتلهم فهذه إذا ما فهي أميسة جاهلية نعم. نعم نعم شيخ الله أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة أكرر أن على حق ندمى بكل وسيلة نعم إذا أمكنكم الوصول إلى غرض معين في يوم ولو استعملتم ستقدم لبصوتكم إليكم ساعة فتظروا يوم أو يومين ولا تقدموا على ستقدم إلا في الدفاع عن أنفسكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته